وَلَ ش اللهَّ لَجَعللَكمُم أَُّتَ وَاحِدَةَ وَ لبلُلوَكُم في مَا آتَكُمْ وَ لِيَبلُلوَكُم في مَا آتَكُمْ فَسْتَبِقُ الْ الخَييرَاد إى اللهَّ مَرجِعُكُم جمًا فَيُنَبِّعُكُم بماَاكُُم